بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم خَشِيٌّ مُتَّقِدٌ عَن مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيك ما يحب ربنا ويرضى وأشهدواً لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودفار ولواء وأهل التقوى وأشهدواً أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اختفى أثره وتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنستانف معكم دروسنا في هذا المسجد المبارك حول آيات القرآن العظيم ورقاء اليوم يحمل عنوان الطعام لمعنى الطعام كيف ذكر في القرآن الكريم الله جل وعلا أباح لعباده الطيبات وسيأتي الحديث عن الحلال والحرام إذا أذن الله لكننا سنتحدث عن الآيات التي ذكر في الطعام على طريقته طريقة إجمال وطريقة تفسير فالآيات التي لا تحتاج إلى أن نكثر الحديث عنها سنتكلم عنها إجمالا قال الله جل وعلا عن عيسى وأمه وأمه صديقة كان بألف الاثنين يأكلان الطعام من الذين كان يأكلان الطعام عيسى بن مريم وأمه وفي هذا إخبار أن من يأكل الطعام لا له من إخراجه ومثل هذا لا يصح أن يكون إلها فالمقصود من الآية إقامة الحج على بني إسرائيل أنهم أي النصارى ظلموا أنفسهم عندما جعلوا من مريم وابنها إلهين ظاهر آية هذا واحد قال الله جل وعلا في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وهذا ظاهر أن مما أفاءه الله عليهم أي هؤلاء الأبرار أن الله حبب إليهم إطعام الغير مع أنهم محبون لذلك الطعام وهذا نوع من الإثار عظيم فلم يصنعوه لزيادة فضل واستغناء ظاهر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا على حرف جر تفيد ماذا؟ تفيد الاستعلاء فالأصل أن حب الطعام مستعل عليه لكنه لم يقدر على أن يذهب علو الإيمان لم يقدر على أن يذهب علو علو والإيمان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا أرفع درجه من الفقير ويتيما من مات أبوه قبل البلوغ وأسيرا ظاهر القرآن الأسير المعروف المؤمن الذي يقع في أيدي الكفار المؤمن الذي يقع في أيدي الكفار أسير عندهم والكافر الذي يقع في أيدي المؤمنين أسير عندنا معشر المؤمنين والصورة مكية ولم يكن هناك حرب ولا, ولا قتال فالظاهر أن المراد في الآية أبو بكر وأمثاله من الصحابة الذين كانوا يطعمون من كان رقيقا مملوكا لدى كفار قريش فشبه الله أولئك الضعفاء البسطاء الأرقاء في زمن الدعوة الأولى شباهم بالأسراء في قوله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقد يقال إن المعنى الأول أوضح لكنني بسطت القول يسيرا حتى تفقه آراء أهل العلم في المسألة قال الله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم اسرائيل على نفسه وهذه درسناه في لقاءات سابقة في سنين ماضية كل من ألفاظ العموم والمعنى أن الأصل شرعه الله لبني إسرائيل أن الطعام كان حلا ثم بدى نبي الله يعقوب أن يحرم بعض الطعام على نفسه لما اشتكى من مرض أصابه في ساقه أو في فخذه مما يعرف بعرق النساء هذه الثالثة فكل تحدثنا عنها إجمالا الآن نعود إلى التفصيل نختار آية نفصل فيها ذكر فيها الطعام قال الله جل وعلا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 البني اسرائيل في اي زمن زمن ان كانوا في ارض التيه واذا هذا ظرف لما مضى من, من الزمان واذا قلتم يا موسى اي قال بنو اسرائيل لموسى لن نصبر على طعام واحد الصبر لا يكون الا على اجيبه على مكرمه ما يوجد صبر على محبوب شن تحبه لا يسمى التزامك له صبر انما يكون الصبر على مكروه لن نصبر على طعام واحد ماذا قصدوا بالطعام الواحد المن والسلوى الله يقول وضللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى من الذي اختار لهم المن والسلوى الله اكرمهم بالمن والسلوى من سوء ادابهم مع الله قالوا خاطبون نبيهم لن نصبر على طعام واحد هم لهم الحق أن يطلبوا المباحات وأن يتوسعوا فيها نقول إن هذا حراما لأننا نعيش فكيف ننكره على غيرنا فإن لم نوقع النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين لكن أسلوب الطلب كان سوء أدب قالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا جاءت يخرج مجزومة لأنها واقعة في جواب أين النحاف لا بد تتحل... تكتبون علم في جواب الطلب واقعة في جواب الطلب فادعوا هذا فعل أمر طلب يخرج هذا واقع في جواب الطلب لذلك جاءت مجزومة فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفهمها وحدسها وبصلها لما قالوا هذا تعجب نبي الله قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ما الذي هو خير المن والسلوى والذي ادنى منزله لم يقول انه خبيث قال بالذي هو ادنى قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير الذي هو ادنى ما طلبوه من البقول وهذا حتى في الاختيار لم يكون يحسنوا الاختيار ولهذا قال موسى عليه السلام لما عرك الناس قال لنبينا يوم الإسراء والمعراج إنني قد بلوت الناس قبلك ولهذا أرشده أن يخفض الصلاة عن الأمة نعود قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير عندما أقول لك أنا أستقرضك الهمزة والسين والتاء لماذا للطلب لكن في قوله جل وعلا هنا أتستبدلون ليست لماذا ليست للطلق إنما لتأكيد الحدث أعيد لتأكيد الحدث الهمزة والسين والتاء في قول جل شان وتستبدلون لتأكيد الحدث أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير الباء جاءت في الذي أتي به بدلا أو في الشيء الذي يراد فقده في الشيء الذي يراد فقده هم لديهم المن والسلوى لا يريدونها فقال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير من الاخطاء الدارجة عند الناس أنهم يجعلون الباء في المبدل الذي أتي به ولا يجعلونه في المبدل منه واضح حتى شوقي على علمه بالعربية قال أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد وافيا إلا الكتابة فأخطأ ألحق الباء فيما هو ذاهب والباء تلحق فيما, فيما هو آتن والباء تلحق فيما هو ذاهب هو يقول تركت الأصحاب واستخدمت الكتب فكان الأولى أن يجعل الباب الأصحاب فقال أنا من بدل بالكتب جعلها في ما ليس هي فيه ظاهر قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما, ما سألتم مصر بلد معروف يمنع من الصرف لسببين ما هما العلمية والتأنيث لكن ما كان ممنوعا من الصرف ساكن الوسط يجوز صرفه إذا كان الاسم ممنوعا من الصرف ساكن الوسط يجوز يجوز صرفه يعني يجوز تنوينه ويجر بالكسر مثل هند فهند إسم عربي راسع قديم عريق وهو ممنوعا من الصرف العالمي والتأنيث لكن يجوز صرفه لأنه ساكن الوسط فالنون ساكن مثلها كلمة مصر فهي علم ومؤنث فالعصر أنها لا تصرف وعلى هذا أكثر القرآن قال الله جل وعلا وقال ادخلوا مصر دون تنوين إن شاء الله آمين فمصر في قول الله وقال ادخلوا مصر مصر البلد المعروف لكن هنا جاءت منولة فالتنوين يجعل من الصعب الحكم عن المراد لأن التنوين هذا إما تنوين تنكير وإما تنوين تمكين فإن قلنا إنه تنوين تنكير يصبح أي ماذا أي مصر يصبح المعنى ما أفاءه الله عليكم من غير جهد منكم ولا ما شقه ولم تقبلوه وتقول لن نصبر عليه تريدون شيء من أنفسكم وكلكم الله إلى أنفسكم اختاروا أي بلد اسكنوا أي ديار وازرعوا وكلوا هذا معنى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم إذا قلنا إن مصرا أي إيش أي ماذا أي مصر أعتذر عن كلمة أي خرجت على غير قصد وإلا الأصل نتزم الفصحة قال بعد ذلك الحال الثاني أن تكون مصر البلد المعروف فيصبح قول نبي الله لهم كما أخبر الله اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أراد به التوبيخ لما أراد به التوبيخ لأن حالهم في مصر كانوا أذلا كانوا قلة وكانوا مهانين فهو يذكرهم كيف أن الله نجاهم وردهم ومن عليهم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى ظاهر هذا الآن ما أفاءه الله عليهم واختاره الله لهم رغبوا عنه ولم يقبلوا وجحدوا نعمة الله فقال الله جل على بعدها اهبطوا مصرا فإن لكم ما سأبتم من أجل هذا ردهم نعمة الله واختاره الله لهم قال ربنا وضربت عليهم الذلة والمسكنة ضربت بمعنى ألصقت وكلمة ضرب في القرآن واسحة قال الله فضربنا على آذانهم والعرب تقول إن المرؤة والسماحة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج والمسكنة الفرزد قوجريل يقول الآخر لأحدهما ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل الشي الملصق فأصبحت الذلة كأنها ملصقة بهم وضربت عليهم الذلة والمسكنة من الذي قال إن الذلة والمسكنة ضربت عليهم أصدق القائلين الله الآن هم يملكون رؤوس الأموال في العالم ولا يظهر عليه يملكون رؤوس الأموال في العالم ولا يظهر عليهم لأن الله حكم عليهم الذل ولو رأيت في رؤساء أمريكا المعاصر الذي قبله والذي قبله ليسوا يهودا كيف وصلوا بأموال بأموال اليهود وصل هؤلاء بأموال اليهود لكن اليهود أنفسهم لا يصلون إلى الى الكرسي واضح وما قضاه الله لا يمكن أن يتبدل وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله يقول بعض العلماء هم عبيد عصى في كل زمن وطروقه فحل في كل عصر عبيد عصى في كل زمن وطروقه فحل في كل في كل عصر وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله حتى لا يفهم أن الله ظلمهم فالله منزه عن الظلم ذكر الله العلة قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ولا يوجد قتل الأنبياء بحق واضح لكن هذا اخبار بواقع ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إذن معاصيهم هي التي جرت هذا عليهم وهي التي كانت سببا في التنكيل بهم وهي التي كانت سببا في التنكيل بهم وصدر الآية كما قلنا قال الله وَيَلْقُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحَكَ هذا ما ذكره الله جل وعلا عن الطعام في سورة البقرة وقال ربنا جل وعلا كل لأجد في أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم المسوحة هذه حررناها في دروس سابقة لكن نقول إن الأصل في الطعام أنه حلال مباح إلا ما نص الله على تحريبه وينبغي أن تعلم أن من قواعد العلم أن الأصل الإباحة وأن الذي يحرم هو الذي يحتاج إلى, إلى دليل ولابد لمن تصدر للفقه مع إجلالنا للفقاهاء أن يصطحب آيتين في كلام الله وإلا يتنحى عن الفقه قول الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقول الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ حتى يبين لهم ما يتقل واضح القرآن مهيم على كل قول فمن جاء لشيء قال هذا حرام قلنا أين الدليل على أنه حرام لأنك إذا قلت إنه حرام فمعنى ذلك أن من فعله يعاقبه الله أصلا بالنار والله أرحم وأعدل من أن يعذب أحدا بالنار ولم تقم الحجة عليه مر معنا الله يقول لنبيه ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم يعني بعد أنا قبل لك الحجة ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فالله جل وعلا بين لعباده ما يتقون حتى يكون حسابهم عدلاً والله أجل من أن يظلم أحدا لا بد لمن يتصدر للفتوى يدخل مجال العلم يقيم نفسه إماما للناس أن يستصحب هذا مع شيء من الورع ولو قرأت سير الأئمة الأربعة سير الأئمة الأربعة وكثير من أتباحهم لعلمت أي تقوى وورع وإجلال والخوف من الكلام كان علي هؤلاء اليمة الذين نشر الله فضلهم وعمى في الناس ذكرهم وكتب الله لهم هذا القبول في الناس منذ, منذ مئات السنين المقصود في قضية الطعام بقي الحديث عن طعام الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها قال ربنا جل وعلا عن جنته قال كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي أظنوا آية هكذا رزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولهم فيها أزواج المطحرة تصوير الأمر تقريب الحال يمكثوا أهل الجنة تتدلى عليهم قطوفها كما قال الله قطوفها دانية فيقطفوا قال الله كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل نحن سنشرح معنى رزقنا من قبل إما أن يكون المعنى أن هذا نفرض أنها تينها مثل التين الذي في الدنيا على الأقل في وصفه العام. هذا واحد وهو قول مرجوح القول الثاني أنهم ما إن يقطفوها إلا ويحل غيرها بدلا بدلا منها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 Lõu la, aita mu, kasja, mu, sa hoididid, nagu kasja,